وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب الْمُنَافِقِينَ والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين بالله ظن السوء.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 وَزُيِّنَ لَنَا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًا ظَنَّ وَظَنًا تظُنُّونَ السُّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا ذُرًّا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 والهدى معكوفا أي يبلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمينين آمينين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.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 أشداء على الكفار رحما بينهم تراهم, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم, سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزر أخرج شق فَآزَرَهُ فأزره فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع ليغض بهم الكفار